وَابُسَّاتِ الْجِبَالِ بَسَّنَ فَكَانَتْ هَبَاءً مّن بَثٍّ وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَة فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ المشأمة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 فجعلناهم ما ابكر عربا اتربا لا اصحاب اليمين ثلثهم من الاولين وثلثهم من الاخرين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 وَكانوا يُصِّونَ على الحثِ العظم وَوكانوا يَقولُونَ أَإِذَا مِتْنَ وَكَّ تُرَابَو وَعظَامًا أَعِا لَ مَبِثُون أَأَبَاءونَ الأوَلُون قُلْ والأولين والآخرين لمجموعون إلى بيقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالح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 فَأتُمَّ تُمْنون أَتُم تَخْلقُونَهُ أَمْ نَحنُ الْخَالِقُون نَحْنُ قَدّنَ بَينَكُم المَووتَ وَماَا نَحْن بِمَسوقين علىأَُّ بَدِّلَ أَمْثَلَكُم وَنُون شِئكُم فيِي مَا لا تَعلون.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 اننا لمغرمون اننا لمغرمون بل نحن محرومون اف رايتم الماء الذي تشربون ان انتم من المزن ام نحن المنزلون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 نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاطِئِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ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 وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ